فَأَمَّا مَنْ طَغَى أَثْقَلَ Thank <laughs> you. The <laughs> sun <laughs> قليلاً من الليل ما يهدعون وبالأدحال هم وفي أموالهم حق للسار ارضي ايات اللموفننا وافي افسفكم افنات بوصير السماء يا رب في اصاصين فصوت جاء ورد وقال عجوزنا حكيم العليم قال فما عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيه Sarah the... One, What? two, For now, for now می‌ری لانگ إن <تصفيق> لي <تصفيق> جِئْرَ فَإِنَّ نِجْرَ سَوَّلَ وَمَا صَنَ إلا ليغبدون ما أريد منهم من عزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو أذنوا بأصحابهم فلا يفتر الرجلون فويل للذين كفروا